وكذلك يجدبك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته وعلى آل يعقوب كما اتم 109. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 110. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إنا أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال يقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال, قال الْقُتُونَ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ الْتَقَطَهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافعون أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بتم كذب قال بل زوج أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهو قال يا بشرى هذا غلاب وَأَسَرّوهُ بِضَغَانٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ فَخْسٍ تُرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمر مَن بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَظَلَّتْ الْأَبْوَابُ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَا عِنْدَ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 المخلصين واستبق الباب وقدت قميصا من دبر والف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب ال شهد شاهد مِنْ أولها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبل فكذبت وهو من فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا والتغفري لذنبك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 ارْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَا وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لا قدر واذهان نفسه فاستعصم هو الا لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدًا إِنْ أَصْبُو إِلَيْهِ وَأَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُ مِن بَعْدِ ما ويكوننه حتى حين ودخل معه السجن قَالَ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني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 تسرقون خير أم الله الواحد القفار ما تعبدون من 114. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فِيهِ تستفتيان 115. وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان.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 يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُؤْيَا تَعْبُرُونَ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وقال الذين جاء منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سمن بلاد قضر وأخر يابسات وأخر يابسات علمني أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تترعون سبع سنين فَمَا فما حصدتم فِي في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاء جَاءَ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطَبْتُمْ قُلْنَا إِذْرَاؤُ وَتَّ نَيُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عليهم امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوتني عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائن ان النفس لاما تر بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي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 نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ أَخَاهُمْ وَأَمْلَأَهُ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 وقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها ما رجعوا الى ابي قاموا يا ابانا منع من الكين فارسل معنا فارسل معنا أخانا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 قالَا لنن أُْسِلَهُ مَاكُمْ حَ تُؤْتُونِ مَووسِقَم مِنَ اللَّهِ لَ تَأتَُّنِي بِ إِا أَ يُحَاقَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَو مَووسِقَم قالَالَ اللَّ مَا نَقُون وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أبني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه يتوكل الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ عَلَى مُتَوَكِّلٍ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرُّهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ من اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حاجة نفسي عقوب قضاها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ فِي جِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ آثِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا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 اذيبين قالوا جزاء من وجد في رحم فهو جزاء كذلك نجز الظالمين فبدا بأوعيته قبل وعاء اخيف ثم استخرجها من وعاء كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أقام في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه وَلَمْ يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز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 فلنصون نجيا قال كبيرهم المتم انا من ان اباكم قد اخذ عليكم نثق من الله ومن قبل ما فربتم في موسى فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا في الوين واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا صادقون قال بل سولت لكم ان انفسكم أمرا فصبر جميل ان الله ان ياتي بهم جم إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وابعضت عيناه من الحزن فهو الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ا وانما اشكو بثي وحزني الى الله اشكو بثي وحزني الى الله واعلم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 نادقوا علينا قالوا يا ايها العزيز ما استنا واهلنا قر وجئنا ببضاع وجئنا ببضاعت مزجتا فاوفلنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين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 ويصبر فإن الله لا يطيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لَا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحيم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 الله إنك لفي طلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم هلما ذقلوا على نوسف آوى إليه أبوي وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبوي على العرش وقروا له سجدا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 ذِي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قُلْ أَمْ تَتَّنِى مِنَ الْمُلْكِ وَلَمْ تَنَمْ مَن تَهْوِي لِلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ واتوفني مسلما وألحقني بالصالحين ذَلِكَ مِنْ أنباء الغيب نوحيه إليك وَمَا كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا فكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم شريك أفأمنون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 بَطَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَذَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ حَتَّى إِذَا السَّيْئَةُ أَدْرَكَتْهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُنْقَلِبُونَ أَمْ طُرِقَ ذِكْرُ عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عباة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى لكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء, وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم